تكلم اليوم ان شاء الله عن الإيمان بالجن الجن مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل خلقت من النار والجن في اللغة ترجع إلى مادة الاستتار والخفاء زي مثل ما نقول الجنة فالجنة تطلق على الحديقة الملتفة الأرصان التي تواري من يدخل فيها وأيضا الجن هم المخلوقات المعروفة ودي خلاف الإنس فيقال جني وجنية للذكر جني وللأنثى جني الجن يطلق عموما على من أو الذي غاب عنا من المخلوقات ويطلق خصوصا على الجن المعروفين الذين ذكرهم الله عز جل في القرآن ونبيه صلى الله عليه وسلم في السنة للمطفرة والجن منه المسلم ومنه الكافر الشيطان أطله من الجن فهو كافر من كفار الجن وهو مأخوذ من شطن أو شط يعني افتعد عن الخير فلتونه بعيدا عن الخير قيل له شيطان وكل مفتعد عن الخير من الإنس والجن والدواب يمكن أن يطلق عليه شيطان وإبليس الغلي عن التعريف لعنه الله سمي بذلك لكونه يأثى من رحمة الله عز وجل ويأثى من دخول الجنة فهو آيس من ذلك يستحيل أن يدخلها والقرآن العظيم ذكر الجنة والشيطان وإبليس في مواضع متعددة أما عن خلق الجن فإن الله عز وجل خلق الجن من النار والجن خلقناه من قبل من نار السموم وهو مخلوق قبل الإنسان كما هو معلوم من الآية الكريمة وكذلك كما هو واضح من قصة خلق آدم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وخلق الجان مما مارج من النار فالجن مخلوق من اللهب الصافي من النار يعني اللهب الصافي من الدخان على أحد الأقوال الوردة في تسير مارج من النار والله عز وجل كما خلق الإنسان من التراب ثم جعله في مراحل متعددة ثم صار خلقا سويا فأنت لو نظر إليك النظر الآن فإنه يقال أن خلق الإنسان أصله من التراب وأصله من الطين وأصله من كذا لكنك أنت الآن على حالك هذا الله عز وجل نفخ فيك روح وجعل فيك دما ونحو ذلك فتغيرت طبيعة التراب والطين ولكنك في النهاية ترجع إليها هي أصلك وترجع إليها كذلك الجن وإلا فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خنق الجن الذي هم أن يقطع عليه صلاته أو جاءه بشهب أو نحوها فمسكه النبي أمسك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إيه حتى وجدت برد ريقه على يدي فلو كان نارا كما هو في أرض خلقته لما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ولا ما كان له لعاب يسيل ونحو ذلك ومعلم أن الجن يأكله واشرب وتزوج وشعر فهذا خلق من النار يعني أصل خلقته من النار وتعلمون أن الجن يعذب في النار كما يعذب الإنس الجن يظهر في صور متعددة يمكن أن يظهر في صورة الإنسان أو في صورة حيوان أو نحو ذلك وهذا أمر مستفيض جاء في ذلك حديث وحوادث حدثت مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يزال الناس حتى اليوم يلاحظون ذلك الناس المستقيمين مش الناس الذين خفت عقولهم وكثرت أهواؤهم فيخيل إليه أن كل ما يره جن في ناس كذا عنده شدة الخوف تخليه شوف أي حاجة يعني شايف أي, أي حاجة أقول عليها دقيل طلع لي وشفته ومعرفش يبتع لا مش ده اللي احنا بنقول به لما نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة والعلماء الأجلاء وعقلاء القوم من المسلمين لا الذين تذهب المخاوف بعقولهم وأفئدتهم حتى يصيل إليهم أنهم يرون شيئا لا حقيقة لهم والجن إذا ظهر في صورة إنسي أو كلب هو لا يعطي أكثر من الطاقة التي من طاقة ما تصور به يعني لو رأيته صورة إنسان هو لا ليس لديه في هذه الحالة طاقة أكثر من طاقة الإنسان الذي ظهر في صورته فغاية الأمر إنه إن قدر قبل أن يقدر عليه يختفي أو قدر عليه يحاول أن يتخلص من الموقف ثم يختفي بعد ذلك وكذلك إذا يظهر في سورة الحيات وما إلى ذلك مما هو مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يتمثله في صورة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا الشيطان ولا الجن ولا شيء لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه يعني وكأنه رآه حقيقة لأنه لا يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم أحد ويزعم أنه رسول الله لا إنس ولا جن ولا شيء في كان سواء كان ذلك في يقظة أو منام ومن يزعم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فهو مجنون لا محالة وهذه ترجع إلى فساد العقائد إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني يعني رآني كأنه رآني يقظة كأنه رآني يقظة يعني الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يعني كأنه رأاه يقظة وزعم قوم أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظ ويصافحهم ثم لما قامت الادعاء الباطلة وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفتت أصوتهم وذهبت أهواؤهم فلم يستطيعوا أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا كما يتكلم السافة والقوم الضالون وهذا من أكبر الأدلة على بطلان ما كانوا قد أخبروا به قبل ذلك ولو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة واكتحلت أعينهم برؤيته وصدقوا في ذلك وصدقوا في محبته لقدموه على أنفسهم وأبلادهم وإن أحدهم ألا يبيع دينه من أجل أن يدافع عن كرامته من كلمة ألقيت عليه أو تهمة نسبت إليه الجن مستقر ويظهر أحياناً وظهوره أحياناً في صورة ما لا ينافي قول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فأصل خلقه أنه مستتر وخروجه أحياناً عن صورته الحقيقية لا يخرجه عن هذه الآية الكبيرة والجن يأكل ويشرب للجن يأكل ويشرب لذلك إذا دخل الإنسان بيته فعليه أن يذكر الله وإذا بدأ أن يأكل أو يأتي أهله عليه أن يذكر الله عز وجل فإن لم يفعل ذلك سكن الشيطان معه البيت وأكل معه الطعام وأتى معه أهله وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله إذا أكل أحدكم فلا يأكل, فلا يأكل إلا بيمينه إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وأيضا لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال لو أن الرجل إذا أتى أهله ذكر الله عز وجل فإن الشيطان لا يشاركه في ذلك أما إذا لم يذكر الله عز وجل فإن الشيطان يشاركه فيما أتى فإذا ما أتى الرجل أهله فعليه أن يذكر الله ونوضع الذكر هنا قبل الاتيان يعني قبل أن يكشف الإنسان عن عورته فإذا ما كشف عن عورته فإنه يذكر الله في قلبه قبل أن يأتي أهله ولكن الموضع الذي يجهر فيه بالذكر قبل أن يكشف الإنسان عن عورته سواء كان ذلك في إتيان أهله أو في دخول محل الغائط يعني الذكر الذي يرتبط الأمور التي يكون فيها كشف عورات يكون ذلك قبل كشف العورة. فإذا نسي الإنسان فليذكر بقلبه، فليذكر بقلبه، فإن القلب له فعل كما أن الجوارح لها أفعال. ومن أنكر فعل القلب، فإنه لا يعي التشريع. الجن يتزوجون ويتناسلون ذلك معلوم من قول الله عز وجل حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فكيف يطمس الجان إذا لم يكن يتزوج ومن يطمس من المعلوم أن الجنة القاعدة جارية بأن الجن يتزوج جنية الجنية تزوج جنية والآدمي يتزوج آدمية أما يكون الجن يتزوج العكس بالعكس والإنس يتزوج كذا جنية فهذا أمر ما جرت به القواعد التي وضعها الله عز وجل لكل مخلوق من هؤلاء وهذا في ظني وفي رأيي أنه يجلب على صاحبه عقوبات شديدة لأنه ينبغي على الإنسان أن يستشفي من هذا لأن هذا دخل في حد الأمراض ونرى أنه يأتي جنية ويمادس على ويؤولي على ذلك فهذا حرام فهو كذناء تماما يعني كما يأتي الأدمية لأن هذا فيه تعدي للحدود ولقف المحرمات أما أنه يكون في عقد بين الاسنين وزواج إيه فهذا أمر يوري سوريا بن كثيرة ويترتب عليه معايب كثيرة لأن من الذي سيعقد سيعقيد الو... وكيف تكون الأولاد وإلى من ينسبون وهذه أمور وعلى أي حال فليس في ذلك حادثة وقعت قبل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى ذلك بل الجن يتزوج الجنية والإنس يتزوج الإنسية ولا يتعدى كل حده وتضائعهم تختلف عن بعضها فكيف تستقيم الحياة على ذلك وإن كان شيخ الإسلام المتيم رحمه الله في كتابه الخرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يعني يذهب أظن أنه هذا أمر لم يقع ولكن غير مستبعد ولكن نقول اختلاف طبيعة الخلق تقتضي أن كل مخلوق له ما يخصه وإن كان هؤلاء مكلفون وهؤلاء مكلفون إلا هذا هؤلاء لهم معيشة وهؤلاء لهم معيشة فأكل الجن مثلا طعامهم يكون من أكل العظام ما أتى عليها من اللحم نحو ذلك التي ذكر صلى الله عليها وأكل دوابهم يكون من البعر الذي لهذه الدواب فهل إذا جلس الإنسان مع التي تزوجها من الجن يأكل العظم؟ فهذا يعني هذا ليس معروفا عندنا فهذا عالم وهذا عالم وإن كان كله مقلفا ومن المعلوم أن المخلوقات جبلت على طاعة الله عز وجل والانقياد لأمره فالقمر مسخر والشمس مصخرة والملائكة مصخرة والأثمار مصخرة والأرض مصخرة والحيوان مسخر والجماد مسخر فكل له ما يخصه كلهم يخصه هذا له تسبيح وهذا له ذكر ولا وكذا ولكنك لا تعرفه لا تقلع على ذلك ولا تعرف قيفيته الله تعالى هو الذي يعلم وينبغي على الإنسان أن لا يضع يضع نفسه في موضع الزيك فلو أن إنسانا زعم أنه تزوج جنية ونحو ذلك وأن له من أولاد لقالوا عليه مجنون والجن مكلفون بعبادة الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل للجن والإنس والله عز وجل تحدى بالقرآن الجن والإنس قل إن تمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة وذكر الله تعالى قصة القوم الذين حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن بهذا نفر من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضرواه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منزلين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به فهم مكلفون بذلك ووفد وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأعطاهم وجعل الله عز وجل لهم بوحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمورا وهم مكلفون كما أن بني آدم مكلفين ونحن نؤمن بذلك ونصدقه ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود أنه مستقد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخافوا عليه فخرجوا يبحثون فلم يجدوه فباتوا في شر ليلة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليهم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم وآثار دوابهم الجن يسكنون البر والبحر والجو ومن المعلوم إنه البيوت لها عمار البيوت لها عمار من الجن وقصة الشاب الذي قتل الذي مات من الجن في عام الخندق قصة مشهورة وكان الصحابة يستدلون بها على أنك لا تتعد على عمار البيوت قيل أن ذلك خص, أن ذلك خص ببيوت المدينة وقيل أن ذلك عام في كل البيوت وعلى أي حال فإذا ظهر شيء من ذلك يعني الجن ظهر في صورة ثعبان أو نحو هذا في البيت فالإنسان عليه أن يقسم عليه أن يظهر ولا يؤذي لا تظهر علينا ولا تؤذينا يحرج عليه بذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وإنما مالك يفسر كيف يقول يعني يقول وحرج عليك بالله الذي لا إله إلا هو أن تظهر علينا ولا تؤذينا ثم يظهر بعد ثلاث ثلاثة أيام يعني بعد ما ما تقوله هذا ثلاث مرات يظهر مرة تقوله يظهر ثلاث تقوله يظهر ثلاث تقوله فبعد ذلك يحل لك أن تقتله وفي هذه الحالة لا يصيبك ضرد لأنك لم تتعد يعني الضرر هذا وليد التعدي فلما تلتزم بأوامر الله عز وجل ولا تتعدى فإنه ربنا عز وجل من ذلك. أما إذا تعديت فأنت الذي جذبت على نفسك هذا الأمر فيكون هو الظالم فيما إذا التزمت بالشرع، أما إذا لم تلتزم فتكون أنت الظالم ومن المعلوم أن الظالم ما حل به فهو يستحقه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم في حادثة هذا الشاب الذي قتلته الحية وقتلها إن بالمدينة جن قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان وهذا ما يسمونه عوامر البيوت أو العمار ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء تعاذ بالله من الشيطان فقال أعوذ بال... اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والجن لهم قدرات خلق الله عز وجل لهم قدرات فائقة في بعض الأمور مثل ما جاء في قصة سليمان عليه السلام وحادثة النقل القصر والعرض الذي عرضه الجنية وثم الذي فعله الذي عنده علم من الكتاب ونحو هذا الحاجة اللي هي موضع استدلال صريح قول الله عز وجل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فهذه طريحة أما مثال الذي عند علم الكتاب هذه حصر فيها اختلاف أما هذه فطريحة فكونوا يأتيه بالقاطر <تصفيق> يأتي سليمان بالقاطر من بلاد اليمن إلى أرض فلسطين قبل أن يقوم مقامه فهذه قوة كبيرة جدا لا يستطيعها البشر فهذه مما أقدر الله تعالى عليه الجن ومن المعلوم أن الجن قد لا يستطيع أن يرفع غطاء إنا أو يفتح بابا مغلقا والنبي صلى الله عليه وسلم زطرن ذلك فالجن لا يستطيع أن يرفع غطاء إنا ولا أن يفتح بابا مغلقا شف رغم أنه إيه أنه أقدر على إنه يأتي بالقصر من بلاد اليمن إلى, بلاد... إلى أرض فلسطين إذن فالقدرة مرتبطة بإقدار الله عز وجل العبد على ذلك فإذا لم يقدره الله على شيء من هذا فلا قدرة له والله عز وجل حد الحدود وشرع الشرائع فلا يتعد أحد حدوده ومن تعدى كان ظالما هذا في مجال الاختيار أما مجال القدرة فلا يستطيع أحد فوق ما أقدره الله عز وجل عليه الجن يموتون ويبعثون ويحاسبون ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار قال الله عز وجل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 حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآيات من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب بلك الحمد قال الله عز وجل ولمن قاف مقام ربه جنتان وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجن وعن الجن يقولوا أن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب فالكل فالكل يعمل وفق مقادير الله تعالى التي قدرها على العباد والكل محاسب مثاب أو معاقب ممن هو مكلف فالجن والإنس في ذلك سواء. الشيطان معلوم أن الشيطان كافر بل هو رأس الكفار وهو يدعو إلى كل رزيلة وكل سوء فإنه يسول للإنسان ويزين له الباطل وقال تعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون والشيطان أيضا يوسوس للإنسان وتعلمون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوأتهما وهذا أمر كما فعل مع آدم عليه السلام وحواء فإنه يفعل أيضا مع أبنائه الشيطان يمن الإنسان ويعده والإنسان والشيطان يعيد الناس بالفقر والشيطان يستميل الناس إلى الباطل والشيطان يبذل قصار جهده في إضلال الناس. والله عز وجل حذرهم من ذلك يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والشيطان يخوف الناس منه ومن أعداء الإسلام ويخوفهم من نصرة الدين والله عز وجل حذرهم من ذلك قال إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال الله عز وجل ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا والشيطان ينسي الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى قال تعالى التحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأخيرا الشيطان يمثل الإنسان ومن المعلوم أن الله عز وجل أشار إلى ذلك في القرآن الذين يأكلون الرب لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذكر أهل العلم أن هذا هو المس يعني لمس الشيطان للإنسان وهذا يتولد عنه صرع ويتولد عنه أمور كثيرة ولا يستنكر هذا وقد حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ذلك في عهد الصحابة ولا يزال يحدث وهو من الأمور التي يتعدى فيها الجن حده إما لأن الإنسان تعدى حده معه فبدله نفس ذلك أو أن الجن يتعدى الحد بدون أن يتعدى الإنسان حده في ذلك وهذه من جملة الأمراض التي يطلب لها العلاج والعلاج هنا. يكون بالقرآن العظيم وليس بشيء آخر وإيمان العبد يلعب دورا كبيرا في هذا الأمر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي أولاده وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الإنسان ينبغى لنحفظ على الأذكار طباحا ومساءا ويحفظ على ذكر الله دائما والشيطان يلبط الإنسان أو يؤذيه في, في حالة الغفلة وحالات الغضب الشديد والحالات التي يكون الإنسان فيها بعيدا عن الله عز وجل ولا يزال الذكر موصولا من العبد الذكر, الذكر هذا من الحصون الحطينة التي لا يستطيعها الشيطان فما دام العبد دائما على الذكر فإنه يكون محفوظا بحفظ الله عز وجل له وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه